بجهادنا, بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطغوت والكفرا بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة وإرادة لا تعرف القهرة بجهادنا ونجند الوجدان والفكراء بدمائنا سنلون الفجراء ونروده يا أمة نصراء بكفاحنا سنحول المجراء ونجند الوجدان والفكرا بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا امتي نصرا بكفاحنا سنحول المجراء بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا سنفتت الصحرى ونمزق الطاغوت والكفرى بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا, بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأصفاد بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلاد ونفل جور القيد والأصفاد ونفل جور القيد والأصفاد بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمحسسوا الطاغوت والكفرا بجهادنا, بجهادنا سنفتت الصخرة بجهادنا ونمزق الطاغوت والكفرا بجهادنا بعزيمة جبارة كبرى بجهادنا وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا بعزيمة جبارة كبرى بجهادنا وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا <تصفيق>